<تصفيق> جرب, جرب جرب جرب جرب جرب أن تكون خيرنا أليس أمر يستحق التجربة أن تكون خير المسلمين. أن تتصدق بكل مالك ولست بحاجة أن تقوم الليل كله أو تقضي بقية عمرك صائما فقط, فقط. كلهم خيرا إنهم أهلك. إنهم أهلك قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله جرب جرب جرب جرب Mm.